بسم الله الرحمن الرحيم حبيب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَعْفُوُهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا أَنَا عَلَى أُمْمَتِهِ وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى أَثَالِهِمْ مُقْتَدُونَ قال أولوا جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱلَّذِى فَقَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلْنَا كَلِمَتَهُۥ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ولولا أيكون الناس أمته واحدة اللجعل لنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرور عليها يتكؤل وزخرف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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعده المشرقين فبأس القرين ولئن فعلكم اليوم إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُونَ الصُّمْ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سَلَفًا وَمَثَلًا للآخرين وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأَنَا هَٰتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا هُنَاكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَئْتُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذُونَ فِيهِ